فَالْكِهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَلَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنَّ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 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ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 يُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قرينا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 وإن كنتم الضّاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فَلَمْ تَجِدُ مَا فَتَيْمَمُ صَعِيدًا طَيِيبًا فَمَسَحُوا بِوَجْهِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوٌّ وَرَغْفُورًا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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت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 لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ضليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يَحْلِفُونَ يحلفون بالله ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَتْكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَا قُلْنَكَ أَلَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوْدَهُ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 واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِدَّكَ قُلْ كُلُّمِنْ عِدِّ اللَّهِ فَمَا لِهَا أُولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَبْصَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُنَّ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 وَادُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا وَلَوْ فَخُذُوا هُمْ وَقُتِلُوا حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ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 كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم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 فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ نصيرا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرجال وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَهُ ولا يهتدون سبيلا وَلَا يَهْتَدُونَ فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه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 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا منهم وراكم والتأتى طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم واد الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميله واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا اسلحتكم وأخذوا حذركم إن الله اعد للكافرين عذابا مهينا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 ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل, فقد احتمل بهتانا احتمل مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم ما طائفه منهم ان يضلوك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 وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَهْدُونَنَّهُمْ وَلَا أَمْرَنَهُمْ فَلْيَبْتَكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَنَهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ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 والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا إن وَإِنْ وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا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 ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل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 ثم آمنوا ثم كفروا ثم زدادوا كفرا لم يكن, الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما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 مذبذبين بين ذلك لا إله إلا أولئك ولا إله إلا هؤلاء وَمَن يُضلِّل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكذبتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما اجبشت ختمه قراني بالوجوين بدني ما مستي قران فين شيخ سعد الغامدي